بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الامام الحبيب عبد الله محمد بن اسمان البخاري في صيح في وجرة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ريث تار أجرتكم ذات نخل بين الآبتين فهجر مناجرا قبل المدينة ورجع من منهجر بأرض الحبش إلى المدينة فيها نبي موسى واسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجواءهم يقول الامام البخاري رحمه الله الصحيحه راى ابوك هجره الحبسه يعني هجره المسلمين لما هجروا هنا هاجروا الى الحبسه بعضهم هاجر هجرتين وبعضهم هجره واحده ان النسمن بن عبسان اول من هاجر زوجته رقيب بن الرسول عليه الصلاه والسلام اول من هاجر الى الحبسه وكان بن اميه اذوه بن عفان الرجل الصالح اذوه بن اميه هاجر بعده جعفر وهاجر معه كل من يريد السلامه في دينه يذهب الى الحبشه ويجد الامن والامان رحمه الله اصحمه رحمه الله الملك اصحمه ثم من عادل وصالح من الصالح رحمه الله رجعان بعدما سمعوا ان الرسول هجر المدينه جوي الى المدينه عادون جاءوا في النبي وبعضهم ابو العنباء قال كل الرسل كل البخاري رحمه الله حدثنا وقال فائده قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد دار اجرتكم دا العائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاه والسلام قال اريد دار اجرتكم اريد بالنوم دار اجرتكم وكانها بين نادكم وغنخ بين النخل وبين الحاره وكان وكذا كان لابتين مدينه فيها نخل فلعلها المدينة فلعلها المدينة صارت المدينة نعم أمر الناس في الهجرة إليها هاجر كثير قبله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واللي هاجر الحبشة رجع إلى المدينة أيضا بعضهم ما رجع اليوم قال رضي الله دذنى الله محمد الجعفي قال دذنى إشام قال أخبرنا محمد الزوري قال دذنى حرود بن سبير أمنا عبيد الله بن عديد بن إن المسورة بن مقرمات رحمان بن أسود بن عبد يغوث قال له ما يمنحك أن تقلم مخالك عثمان في اخيه الوليد بن حكوة وكان أكثر الناس فيه فيما فعل به قال عبيد الله أنت صبت لحثمان إن خرج إلى السلام قلت له إن لي إليك خاجة وهي نصيحة فقال أيها أعوذ بالله منك ما انفررت فلما انقضيت السلام جلست للمسورة إلى ابن عبد يغوث فعدستما بالذي قلت لعثمان فانقال لي فانقال قد قضيت الذي كان عليك فبينما أنا جالسما وجاني رسول عثمان فقال لي فقال لي قد امتلاك الله فانطلبتها تابقلت عليه فانقال ما نسيهتها الذي ذكرتها انفا قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وانزل عليه القتال وقلت بمن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامنت به وهاجرت لجرتين الأولئين وفحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هذه وفتأثر الناس بشأن الوليد من عزة حق عليه أن تقيم عليه الحد وقال لي يا ابن أخي أدرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا ولكن قد خلت الي من علمه ما خلت إلى الأدراء في سترها قال فتشهاد عثمان فقال إن الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت من استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم الهجرتين لجرتين كما ان قلت وتحيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايعته والله ما عصيته ولا خصفته حتى توفى الله ثم الله أبا بكرين اللهم أعسيتو ولا قصصتو ثم سق لبعمر اللهم أعسيتو ولا قصصتو ثم سق لتو أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم عليا قال بلا ولا فما هذه إلا التي تبلغني عنكم فأنا ما ذكرت من شأن الوليد من عبوا وتناخذ في إن شاء الله من الحق ولا فجلد الوليد أربعين جلدا وأمر عليا أن يجلده. وكانوا يؤذنون بالايون ثمن اخي الزهري اني الزهري اولي صلى عليكم الا فقد مثل الذي كان لهم يقول البخاري تهمه الله حدثنا الله. الله قال قال المشور بن مخرمه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد البيض هذا العبيد الخيار قريب لعثمان من جهة النساء ولهذا فأمروه أن ينصحهم وهم هم مجدوين فنصحهم لكن يرون أن هذا أفضل من جهة النساء فلعل النصيحة تصبر يقول المشور بن مخرمه عبد البيض يقول ابن عبد البيض, البيض, البيض له قال له ألا تذهب إلى عثمان رضي الله عن هذا فذهب إلى عثمان رضي الله عنه بعدما صلى وخرج من المسجد قال يا عثمان السلام عليكم قال عليه السلام قل لي إليك نصيحة قال أيها الرجل عودي بالله منك ومن نصايحته وقل فهربت من الزمان إذا ما قال عودي الله منك ومن نصايحته هربت من الزمان واتيت لهم قلت سليتني بشرط أنتم قول لما جلست قليلا اتاني رسول عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه وقال يا بكال قال الاثنين فقلت لي فقلت ليته خلاص يعني شو في المخرج فذهبت اليه ودخلت علي المصيح المصيح الله وأزنع عليه في داره قال اريد النصيحه حق النصيحه لقول يقول الله واجناع عليه ثم قلت قلتم اما بعد ان الله بعد محمدا صلى الله عليه وسلم الكتاب وأنزل عليه القرآن وعرف الناس الشريعة وأنت ممن أهل أسلم قديما وحاجر الهجرتين وردي بالرسول عليه السلام إيمانا كاملا وأنت, وأنت وأنت إلى آخره يقول فلما سكته إشهاد الشيء قال أنت أترك الرسول يقول قال لا ما أتركه لكن خلص أيدي من هم فحديث عليه الصلاة والسلام ما خلص على العذراء في خبرها خلص إلينا امه محمد أحاديث الرسول عليه السلام والسلام وأسعار وحاجيه رفع ما خلص على العذراء في خضريها البنت العذراء لما تزوجت في خضريها عند بيتها من محصونة ومصونه في بيتها خلص إليها أدي الرسول عليه السلام وطاعه وشريعته وصامت وجسكت خلص عليه لما مثل وتشاهد يقول همد الله واثنى عليه ثم قال إني هاجرت هجرتين كما قلت هاجر عليه رضي الله عنه أول من هاجر الحبشة إثمان بن عطاق بن أرهان ومع ابنة الرسول عليه رضي الله عنه وارضاها عليه الصلاة والسلام فهي هاجر بها الهجرة هاجر أول فلما سمع الناس أن أهل مكة أسلموا لما سجد الرسول في النجل سجد الجن والإنس معه سمع اللي في الحفشة أن أهل مكة أسلموا خلاص سجدوا مع الرسول صلوا مع الرسول وصدقوا وجاءوا لما رأوا جاءوا هنا وإلى هم ترموا المكان فرجعوا للحفشة مرة ثانية فحثمان كذلك هو أبو سلمة رضي الله عنه وأم سلمة معه وكثير من المهاجرين رهابوا الحبشه مرة ثانية يقولوا هاجرتوا الهاجرتين كما قلت ولكن أليس لي حق الله أليس لي حق كما لأجبتك السيد تخلف عليكم أبو بكر فأطعتمو ثم تخلف عليكم عمر فأطعتمو ثم تخلفت أنا أليس لي من الحق من أجبتك عمر بلى والله لهم من الحق بلى والله لهم من الحق قال بلى بل ما هذه الأقاويل اللي تبنون عن سلماني الناس نعودوا كلها ألبوا على عثمان رضي الله عنه على ابن أخيه الوليد بن عُثْرَقْبة، الوليد بن هو الذي قلد لأنه صلى بالناس تكران صلى فجر أربعة وقال لهم أزيدكم ما ما في زيادة الله لا ما في زيادة فأمر به فجلده هو أربعين وجلده علي أربعين ثمانين في الخمر لأنه جلس صلى فجلده هو أربعين إثنان وجلده علي أربعين فسم الجلد ثمانين جلد قال رجم الله تزني محمد بن المثنى قال تزني احيان شام قال تزني رضي الله عنها من أم حبيبهم السلام وذكرتها كنيسة رأينا بالأبشا فيها تصاوير وذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولاك إذا كان بهم الرجل الصالح فما تبنوا على قبره فسيدا وصوروا فيه بي الزهر أولئذ جرار الخلق عند الله يوم الغيامة نقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد قال حدثنا يحيى يحياء قال حدثنا إشام بن عروف عن نبي عن, عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمه وأم حبيبا اللي هاجر إلى الحبسة أم حبيبا رضي الله تعالى عنها وأم سلمه هاجروا إلى الحبسة مع أجواجهم ورأوا ما رأوا يقول قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، نرأينا التصوير هنا كثيرة، رأينا ورأينا. ورأينا قالوا لائكي إذا مات تبيهم الرجل الصالح كانوا على قبره مسجد وصوروا تلك الصور. لائكي شرار خلق عند الله. الذين يبنون على مساجد، على مساجد جبور، على جبور المساجد ويسوون الصور. لائكي شرار خلق عند الله. أول من عبد عبد الأ وعبد الصالحين قمنوا صوروا صورهم جاهم وقال هذا ولا معبدون. أول جاهم بالتدريج الجديد أول قال هؤلاء يعبدونهم بأماكنهم ثم قال لا أنهم يتخذونهم بيوتهم ثم قال لا أنهم يعبدونهم من دون الله فعبدت الأطنان أول من عبد الأوزان أو من لأنهم صوروا صور الصالحين وصاروا يعبدون الله كعبادتهم إلى اخره أشياء هؤلاء مثلهم يبنون المسجد على القبر ثم يصورون تلك الصور الرجل الصالح ذمات أولئك شرار الخلق عند الله قال <سؤال> الرئيم الله دفن الحميد قال أدفنا سبيان قال أدفنا أشحاق سعيد السعيد أن أبي من قال قد انت من الحبش الله صلى الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقول المصار رحمة الله حجتنا الحميدي الحميدي على حجتنا سفيان سفيان على حجتنا حاضر من سعيد حاضر من سعيد قال أنا بيسعيد أنا بيسعيد قال أنا النقالب من, من سعيد أنا النقالب اسمع اسمها اسمع أمر النقالب انتقال اسمع أمر معذ جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه فرج جميلة من الحريف فكتها إياها فكتها مع حفلتها. وعلى عبتها الطفلة قال لها صار يلمس الحريب يقول سنا سنا يعني طيب طيب جميل جميل بلغة الحبشه سنا سنا يعني جميل جميل وطيب طيب لأن الرسول عليه الصلاه والسلام هو لغه الامم أمم المسكين. كل الأمم جميع الأمم اللي يأتونهم يتكلم بلغتهم عليه الصلاه والسلام يوهل اليمن وقالوا هل من أنبر أنبر أم صيامه في نعم من أنبر أنصيامه أم في انتفر يجعلون الالف واللام من الالف واللام بدلها الف أل, ال يجعلون بدلها ام هل منبر ان صيامه في سفر قال نعم منبر ان صيامه في سفر فيكلم كل لغه كل جماعه يجون للغه اللي يتكلمون بها عليه الصلاه والسلام اي جماعه ياتون اي لغه يتكلم بلغه يرد عليهم بلغه عليه الصلاه والسلام قال <سؤال> رحيم الله تزنى يا حيام نحمد قال تزنى أبو عيوانا سليمان أبو إبراهيم ونألقى ما نبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاح سلمنا عليه فلم يرد علينا فقل يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك وترد علينا قال إن نبي الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تسنى وأنت؟ ولا رد في نفسي سيد البخاري رحمه الله حدثنا سنة يا خير نحيا على حتى سنة أبو عوانة أبو عوانة قال أنا لعمش أنا قال أنا إبراهيم عن عالم أنا إبراهيم عن عالم قال أنا عبد الله بن يوسف أنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أقول بن مسعود كنا نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هجرة الحبشة ولما رحّج الناس الحبشة ورجعوا أجدوهم يرد أول يرد يسلم إنسان عليه ردة ثم لما هاجروا ورجعوا للحدث سلموا عليه فلم يرد فسأله إبراهيم ليش ما ترد قال إن في الى إلى شغرة السلاط فيها شغل لا يحصل فيها في شيء أمي بني آدم السلاط لا يصلح فيها شيء من سلام بني ادم بس كلها كما ذكر في حديث عمر بن الأعراب اللي قال, قال السلام عليكم لما سلموا وهو يصلي حطبه الناس في قال ويلهم ليش يحطوه ان سلم الرسول عليه الصلاه والسلام في دعاء ان هذه الصلاه هي شيء من كلام عمر عمرو بن كذا امر بن امر بن عاص رضي الله عنه بن, بن, الحقم بن, الحقم من من بن او الحكم بن فشاهد انه قال ان في الصلاه لا شغلا وان الكلام هذا كله في الصلاه يعني حتى لو سلم الإمام، قال له الناس سبحان الله سبحان الله، وبعضهم سلم، وبعضهم سكب الصلاة كلها، لازم يزونها من جديد. أما إذا قال سلم، وقال سبحان الله قام، اجابا اللي ما رفع له، قال إبراهيم، قال قلت لإبراهيم سيدة قال رسول الله قلت لإبراهيم كيف تسمع أن أنت سلم عليه أتحد تصلي هل في نفسي هل أرد في نفسي أو تشير كما فعل الرسول سلم عليه إنسانه يصلي فأشار بيده هكذا قال رحيم الله دهنا محمد العلا ألددنا أبو سامة على أبو ريد من الله نبي بردان نبي بوسى رضي الله عنه فلمنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن ركينا رقينا ذمينا فالقدنا ذمينا الى النجاشي بالحبشه وافقنا جعفر النبي صلى الله عليه ما هو تقدمنا وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ابتدا حيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم انتم يا ل سفينه هجرتان ابن بخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد قال حدثنا ابو, أبو اسد قال عننا بريده يقضون طبعا أبي جرده ويقضون أبي موسى علي رجال الله سعى العام يقول بلغنا عمم المبي عليه الصلاة والسلام ونحن في اليمن وراء المخاليف لاحظوا وراء المخاليف آخر الدنيا، المخاليف في اليمن آخر الدنيا. يقول لما بلغنا عمم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هناك شخص يدعي النبوه أنه نزل عليه الوحي يقول هاجرنا ورقنا الثفينة ومتقنا السفينة إلى الحبكة جايين من طريقنا. القتم السفينة يقول من البحر إلى حبشة ووجدنا جعفر بن أبي طالب صلى الله عليه وعنده جماعة كثير نجوا عاجر نحن وياهم شين نحن وياهم يسافرين سن واحدة حتى ألقتهم في الشعيبة لأن جدة ما بعد رحلة ما صارت ميناء الميناء كيوم الشعيبة ثم أخذوا رسايد وذهبوا الرسول عليه السلام في خيبر سنتشبح من الهجرة فضم جعفر على صدره وقال ما أفضح لغيره فقال أعضي جعفر رب العبي رضي الله عنه قال أنتم يا أهل السفينة سنقسم لكم وما عجاهم لا أبو هريرة رضي الله تعالى فقومهم بني دوس شاءوا فرفضوا أن نقسم لهم فسهم لأصحاب السفينة الذين هاجروا الهجرة في قال لكم أنتم يا أهل السفينة قال لكم أنتم يا أهل السفينة فيهجرتين معنا دانو تنجاشي الله تنجا بالربيع ولد من عينان النجرجنا نبا رضي الله ان قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل صالح فقوموا بكل على اخيكم البخاري رحمه الله باب عليه الرسول عليه غائبا حتى ابو الربيع, أبو الربيع على حد كذا ابن حيينا على حد كذا رضي الله قال أنا عطاه عن جابر رضي الله عنه لما مات النجاشي أخذ للرسول عليه السلام الناس واخرجهم من المسجد وخرجنا في الصحراء وصفنا ثلاث طقوس ثم صلى النجاشي وكبر عليه أربع رضي الله عنه على خوكم النجاشي مات اليوم. فتعالوا وصلوا عليه يقول فخرجنا من المسجد لأن الناس كثير خرجنا يقول للصحراء فصلى بنا صلاة الميت وصلاة غائب هل يجوز أن نصلي على ميت الغائب وخطفوا ليعيت يقول لا. هذا الرسول صلى على اليقاشي لأن بلاده كفر ولا صلى على حتى فصلى عليه صلاة غائب أما الذي صلى عليه صلاة غائب في الرياض مثلا أو في مصر أو في أي مكان ثم يأتينا هنا يقول صلى عليه وقلوا لا صلاة غائب ما صليه فلا تغيب صلي عليه ببلاد الخاصه بك في انسى لثلاث لان هذه خاصه بالنجاشي رضي الله عنه ثلاث الغايب خاصه بالنجاشي و ليس ببلاده مسلم و لهذا صفهم الرسول عليه الصلاه والسلام السلام عليه اربع تكبيرات وصلابهم صلابهم الغايب مات اخوكم النجاشي اليوم من الم... مات مسلم رضي الله عنه اربع مرات قال رحمه الله دنا عبد المحمد قالت انا زيد من زرائي وَلَاَدَّثَنَا سِعِيُمْنُّهُ لَاَدَّثَنَا قَتَادَهُ أن أبا حدث من جابر بن عبد الله الإنصار رضي الله عنه من نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاجه وصفنا وراه ففنت في الصف الثاني أو الثالث أقول ابب رحمه الله حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يزيد قال قال بيهن سعيد, سعيد سعيد قال حدثنا قتاد قتاد عن جايد عمعطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه ان عن النبي عليه الصلاه والسلام ووحوحي إليه أن النجاس اليوم هذا فأخبر الرصحاب رضي الله عنهم وخرج بهم ثم صفهم ثلاث يقول جابر من في الصف الثاني أو طاق الثالث وكفة اللي اجتمعوا تصلون عليه الصلاة والآيس ونرحمه الله تزئنا <تصفيق> ولا تزئنا جواب نبي سيبه ولا تزئنا زيد من هارون فزلن هي قال دهنا سعيد منين من جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صل سمد النجاشي فذكر عليه اربعه فباءه عبد الصمد ابن البخاري رحمه الله حدثنا سبب حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا يزيد يزيد قال سليمان سلم الحيان، أله عبدالنا، عيد من المينا، عيد من المينا، قال، أنقاذ رضي الله تعالى عنه، عندما جاء لما مات أخبر الرسول عليه والسلام من السماء أخبر الصحابي رضي الله عنه، يقول أخذنا وسافرنا ثلاث سفوح كبيرة، ثلاث سفوح طويلة، ونصبنا ثلاث سفوح، يقول تيجي بالثاني أو الثالث يابي يقول تيجي بالثالث الثاني أو قال في قال شكا عطى عطى اللي شكا. الساد انه صلى عليه وكبر عليه أربعا يرفع يديه مع كل تكبيره، كبر عليه أربعة تكبيرات كل تكبيره يرفع يديه عليه سلتي السلام، فهذا الغائب لا يمكن أن عليه والصل عليه في بلد من البلاد، لا يمكن يسل عليه غاي مرة ثانية، لأن هذه خاصة بالنجد. على <تصفيق> رأي الله دعنا زوايرنا حرب، قلنا دعنا أقوم على دنا دعنا هب صالح الابن هشام خالد بن يواب سلامة بن عبد الرحمن بن النويهي نجار هرير رضي الله عنه اخبره ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم النجاشي صاحب الحبشه اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم وهم صالح ان ابن نجاب خالد بن سعيد بن النويهي وسلم قال النجار هرير رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صف في المصلى صلى عليه وكبر اربعا ويقول ابن القران رحمه الله حدثنا زهير قال يعقوب بن ابراهيم عن ابيه, عن أبيه ابراهيم بن زاد قال عن صالح بن زيد صالح بن شيشان عن, عن ابن شهاد الزهري قال عن, عن, عن سعيد بن المسير وابو سلم عن سعيد بن عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اوحي اليه جاءه القبر ان النجاشي مات اليوم النجاش العبد الصالح مات اليوم اكثر الصحابه رضي الله عنهم صلتهم ثلاثه صفوه وصلى عليهم ثلاثه غائب صلى عليه تصبر عليه اربعه والشرب كل تكفيره كل تكفيره يجريش معها اربع تكبيرات الاولى الفاتحه والثانية الصلاه على النبي عليه السلام والسلام والثالثه له للمغفره والرحمه والالهوان والرابع السلام يسبد ويسلم اربع تكبيرات صلى فلع... الله عليه عليه السلام قال عن صالح المسيح. ثم قال في السنة الآخرة البخاري عن صالح بن سيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد ابن المسيب. وهذه سلمة. أنا بهريرة. أنا بهريرة تبيخ الكلام اللي مضى. صلى عليه وكبر أربعة. صلى عليه وكبر أربعة تبرات كثير مع كل تبرة. ما ودع قاسم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأي الله دهنا عبد العزيز من عبد الله. قال عددني إبراهي س... ابراهيم سعد عن ابن شعب ونبي سلمة من عبد الرحمن ونبي هريره رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اراده هنا انزلنا من غدا ان شاء الله خيرا يكنانا حيث تقاسموا على الكفر يقول البخاري رحمه الله حتى جمعت قام تقاسم المشركين وتحالفهم على ابي طالب ومن معهم بني عبد المطلب وبني هاشم قبيلتين انحسروا مع ابو طالب ابن عبد المطلب و بن هاشم الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءه عثمان بن عفان و جبينه المطعم يستردانه و قال اندفعت بن عبد المطلب فنهاشم مع لكن سال بن عبد المطلب و كلهم فن واحد كلهم فن واحد لما انحبس ابو طالب انحبس بن عبد المطلب وبنهاشم بن هاشم سوى في ثلاث سنوات يأكلون الفصل يأكلون المدس يأكلون من الجوع تقاسمت سمة بالوادي هذا الوادي الذي يقول ينزل فيه بادي وراء مسجد الإجابة هنا وقال إنه الوادي الذي وراء مسيح الإجابة الذي وراء مسيح الإجابة نزله الرسول ثم ذهب إلى الطائف الشاهد يقول تقاسم الكفار تقاسم يتحالبوا وتقاسموا على ان لا يناسب بن حنين سلف وبن هاشم ولا يؤكلوهم ولا يشاربوهم ولا يكلموهم ولا يجورونهم ولا يتاتى منهم الى القريه كلن تعترسلوا وكتبوا صحيفة كتبها كما سيأتي في الحين فلانهم فلان, فلان اسمه كتبها لهم ثم لما انتهوا من الصحيفة وقعها كثير من المشركين من قريب ثم وضعوها بالقعبة يبونها أوذف الصحيفة التقاتم هذا التحالف على الكفر وضعوها بالقعبة يبونها أوذف أوذف فصالت بالقعبة يصير خلاص ما حديد جرها ولا حديد خالفها والشاهد أنه الرسول يقول حيث تقاتم الكفار على معادة معادة أبي صالح المعجد المطلب وحصرهم ثلاث سنوات في الشيء في نبي سعيد عزيز بن ابن عزيز الى اخرين باب قصة ابي الله تذنى مشدد قال اتذنى احيان سبيان قال اتذنى الملك من الحارس العباس من رضي الله عنه الله عليه وسلم إنه كان يحبك ويغضب لك، على وهو في ضحلا من النار، ولو لان لكان في الدرك السليم من النار. يقول الجبار رحمه الله، يقول العباس ما من عالم. ذاب قصة أبي طالب يعني حالته في الآخرة، حالة أبي طالب في الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعتان خاصة، شفاعة العلماء. يستعمل كافة تسعات اللي عم أبي صالح هاي التسعات التسعات الخاصة و عامة لحمو <تصفيق> البخاري حدثنا نعم <هنا> <تصفيق> قال حدثنا قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال عن عبد الملك. أنا عبد الملك قال عن عبد الله قال, قال عن العباس من عبد بن عبد المطلب رضي الله عنه قال ما لي يسأل الرسول عليه الصلاه والسلام عمك حماسه لما كان اي حماك عن المشركين فما غير اغريت عنه قال اني شفعت له ان يوضع في لحظه انهم ملايدور في لحظاح من جهنم خارج جهنم خارج جهنم لكن ياتي تحته وجمر من جهنم يغلي منهم دماؤهم رضي الله عنه اذا قدمي على على جمر من جهنم يغلي امه ام راسك الله ولولا شفاعتي صارت الدرك حتى باذن الله قال مشي ذاك اللي كذا فاخرج من جهنم ولكن اذا جمر يغلي منهما لا تسافر قل يا رب يا عمي قل سلمة الحاجة, الحاجة لكبيع عند الله لا إله إلا الله آتي الله بن أبي أمية وأبو جهل قالوا ترغب عن ملة عبد المطلب بالمؤساء على كذا وكذا ترغب عن ملته لا ترغب عن ملة عبد المطلق ترغب عن سونا ويقول الله كيف يظلون الإنسان عند موته يظلونه حتى عند موته فترغب امله عبد بن المطلق ذكروها كلمه الخبيثة والمذهب الخبيث والمجلس الخبيث الذي حقق المطلق أبوه عبد المطلق فكان رابع من سعد عبد المطلق اشهد انه مات تعالى من لتي عبد, عبد المطلق ولهذا لو لو شفاعه الرسول في الدرك الاسفل من النار على الله دغنا محمود على دغنا عبد الرزاق على اخوانا معمر بن ذوري من المسيب بن إن أبا طالب لما عضرت الوفاة دخل, النبي صلى الله عليه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعند ابو أبو جهل فقال يا عمي قل لا اله إلا الله كلمه نعجلك بها عند الله فقال أبو جهل وعد الله من أبي أمي يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلم حتى فقال آخر شيء نكلم عنه على الذي عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم السؤال لك ما لم نعند نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين ولو كانوا لي قربة ولو كانوا لي قربا بعد ما تبين لهم النمسة والجيم ونزلت انك لا تهدي من أحدك كل كل البخاري رحمه الله أذبنا محمود, محمود. قال حزثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حزثنا معمر بالزهري. معمر عن الزهري قال عن, بن عن سعيد بن المسيب عن أبي عن أبي قال قال لما حضرت أبا طالب الوثاة حضر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا عم كل لا إله إلا الله سلمة من حج لك فيها عند الله هذه إلى عبد الله اترعى عن العمه هذه المصيب ابو جهل لاحظ عبد الله بن ابي اميه, بن أمية أسلم في الآخر عبد الله بن ابي اميه وابو جهل في لكن عبد الله بن أبي اميه اخوه من رضي الله عنه أقوهن. عبد الله بن أبي أمية أخي أم ابن أبي أمية أسلم أكرسه الإسلام وأسلم هذا عبد الله بن أبي أمية فامضي هالقتلة بظهر كاثرا يقول أنا له أترغب عن تعبد عبد فما تياه وهو يقول ما علمت عبد المثلث أنزل بالله فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا استغفرن لك ما لم منها عارف فنزل قول الله تعالى ما كان لا تجد بتحدي أحد إن تجد للناس علينا فقط هدايتك تجد للناس علينا وأما هداية الإرشاد هداية الإكلاب هداية الإيمان هداية التوفيق في بيدنا نحن ليس بيدك ولهذا قال له في صورة عمران ليس أن تجد للأمر كيف أنت يا محمد تجد للناس علينا ولا الأمر لنا نحن ليس لك من الأمر شيء يا محمد عليه السلام والشاهد أنه بفعل مات على الكفر أعوذ في لحظات من جهنم نعوذ بالابنام قال ريم الله دعنا عبد الله بن يوسف على دعنا اللازم على دعنا النحات الحمد لله من خبر النبي صلى الله رضي الله عنه انه كما النبي صلى الله عليه وسلم لا الا يوم فيجعل في بعداء من النار قال لي من دماغه قال لي من حنزه حدثنا ابن أبي حازم المدرا وردي اي هذا هو راق لي من دماغه ابن البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا ثلثي قال حدثنا يزيد يزيد قال عبد الله نقضى قال عبد الله قال حدثنا سعيد الخضر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمه ابو طالب عمه العباس بن عبد المطلب هل تنفع وحبط طالب الشفاعة في رسول الله أو نفعته بشيء أو هل تنفعه شيء في الاخره قال لولا شفاعتي فصار في الدرك الأكثر من النار ولكن شفاعتي حبسته أن النار ويصير في ضحضاح من جهنم راح يعني يوضع له جمر فاحتى قدمه يغلو منه أم جماغا يغلو منه أم جماغا على فصيدة ابو طالب سبحان الله العظيم رجودته بسيرة ابن شام بسيرة ابن إساء 45 بيت فصيدة, فصيدة فصيدة يمجح الرسول عليه الصلاة والسلام ويفنع على الله ويفنع على الرسول ويمجحه فذبتم وبيت الله لو لا لا محمدًا يذبح محمدًا ولما ننازجونه ونقاتل كذبتم وكذبتم كذبتم والله وبيت الله نذبح يعني عينت محمدًا نذبح كذبتم وبيت وبيت الله لا نحن محمدًا ولما ننازجونه ونقاتل جونه خمس 45 بيت كلها شهامة كلها بطولة تعال الله اكبر باب حديث الإسراء قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال رحمه الله دزنا يحيون مكين قال أدسنا اللي سنقا إلى النشار قال أدسني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال السمع تجابر بن عبد الله رضي الله عنه لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبتني قرئيس قمت بالحجر فجل الله لبيت المقدس اذا يذهب غيره من اياتي وانا انظر اليه أقول البخاري رحمه الله باب الاسراء والمعراج فقصة الاسراء وقصة المعراج يقول حدثنا مولى تعالى سبحانه الذي الله سبحانه اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله من إنه يستمع البصير من يعني ليرى من الكبرى التي رأها. وصدره المنتهى والجنة وغيرها من يوم من عاد انه هو السميع البصير تعالى وتحدث نعم ويتقن اجري به من هنا قيل انه من الحجر من هنا وقفهم بيت المغدر من بيت أمهان هنا وراء اللي وراء سليم يقول أنه من هناك جاء وجاه جبريل وجاه ميساين وجاه إسرابين جبريل مزث البراء في ميسه بيت المغزر. هذا الإسراء والمعراج هو الصعود السماء والمعراج كان مرة مرة مرة مرة مرة مرة أنه صعد به إلى السماء وطرق المنتهى جبريل وقف عند سلم المنتفضه والرسول امر ربي الصعود الرسول عليه الصلاة والسلام هو رب الصعود حتى تميع كرير أعلا من ملايته تشرق ما يشرق يكتب الله في يوم القيامة. ولا حدثنا يحيى. تقول حدثنا يحيى على حدثنا. الليل. الليل. قال حدثنا قال عن ابن شهاد قال عن ابن سلامة بن عبد الرحمن عن جابر, عن جابر ان النبي عليه السلام والسلام قال لما اتذبت لما به عليه السلام والسلام واتل في المقدس بيت المقدس ورجع واخبر قريش قالوا شف لنا بيت المقدس فما ليس را مر بالليل ولا دن لكن به الله تعالى وتجد طوعه امامه صار يسبه كما كان كما انه راح امامه الان كان هو وسبت صار كذا الشارع فلان كذا البيت فلان كذا المحل فلان كذا المسجد جنة كذا حتى لكن هل هل هداهم الله جاده هنا عبد الله وكفر وابو ظفر قدهور النار باب المعراج قال ما الله لورا هاي ما هاي قال هاي ما هاي قال هاي ما هاي لورا بن مالك هاي لورا هاي ما هاي لورا ان الله صلى الله عليه وسلم حدثه الليله اسريه بينما انا في العظيم ربما قال في الحجر منقطعا هي ثاني اذن فقال اذا ثاني اذن فقد قال وقد سميته فشق ما بين هذه الى هذه فقلت لك يا روضه الى جنبي ما يعني به قال من زغره نهري الى شعرته فسمعته يقول من قصته في شعرته فاستخرج قلبي ثم اوتيت بتضطن من ذا ومملو عن إيمانا وغسل قلبي ثم حشية ثم اوتيت بتعبة دون الوغل فوق الحمار أبيض قال له الجارود والبراء يا أبا حمزه قال نعم يضعوا خطوه عند أفطى طرفيه فحملت عليهم انطلق بجبريل أتى هذا السماء الدنيا فاستغساب قيل من هذا قال جبريل حيله من قال محمد حيله قدرسل إليهم قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء وبدح فلما خلصت فإذا فيه آدم قال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه برد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم سعدات هذا السماء ثانية فستفتقي لمن هذا قال جبرين إلى ومع قال محمد إلى وقد رسل إليه قال نعم مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خل السيد يحيى وعيسى وما ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى مسلم عليهما فسلم دمرده ثم قال مرحبا بي الصالح والنبي الصالح ثم سعد أبي إلى السماء الثالثة قيل من هذا قال جبريل إلى وما قال محمد قيل قد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا بي فنعم المجيء جاء ببتح قال فلما خلص السيد يوسف قال هذا يوسف وسلم عليه وسلم ذات عليه فردس ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ومسعد أبيه ك أسعجوا اللعين وصفهم قل للكون حين دائماً قال جبريق أقوم قال محمد إله وقد رسله قال نعم مرحبا مرحباً بيвن يعمل مديرجى والفتحى فلما أخلصوا الى ادريس قال هذا عديرخ وسلم عليه وسلم عليه وليس عباً فرد سم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم سعد بي أتى السماء الخامسه فستمتع قيل من هذا قال جبريل قال محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقد رسل إليه قال نعم إلى مرحبا بي بني في دارون. قال هذا عليه فسلم عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. السادسة قال جبريل فإلى مما قال محمد فهي لو قد ارسل اليه قال نعم قال مرحبا بي بنهم المجيوجة فلما خلصت بي موتا فلا ذا موسى فسلم عليه وسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكا فإلى ما أبكيت قال أبكي لأن أخلها أمه ثم يدخل الجنه من امتي أكثر من يدخلها من أمتي ومسعد إلى السماء السابع فاستفتع جبريل إلى من هذا قال جبريل إلى ومن ما أبطال محمد إلى وقد ان إليه قال قال مرحبا به فريم المديوجة ولم أخل السبع إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه ربط السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم إرعوا بعزله سترة المنتهى وإذا نبي مثل قلال هجر وإذا ورقوه مثل آدان الفيالة والله هذه شجرة المنتهى فيها اربعه انهار النهران باطنان والنهران ظاهران فقلت مهدا يا جبريل ولما الباطنان فنهران في الجنة وما الظاهران فالنيل والفرات ذكروا في علي البيت المعمور كل الغبار رحمه الله حدثنا عن الاسره الاول المنراج مر منها مرتين أو ثلاث اللي يمر من هذا السبيل هذه السبع عامر من مالك بن ابي صالح تعرب الله تعالى تعرفنا أن الرسول يخرج به من, من هنا إلى بيت النخلة، فأنه شفَّ صدره مرتين مره مرة وهو عند أمه السعدية شفَّ فدَر فدريش شد فدره وأخرج حظ الشيطان من آية أخرج الشيطان من بناتا. حتى أن أمه السعبية جاءت وولدها الشعب المسيح أقول صرح أقول صرح جاءت إلى قائم عليه الصلاة والسلام فضمت على صدرها وجاءته إلى أمه إبن مرسى وأما الشدة الثانية فهي هنا في الحطين ويسمى الحقيم لأن كل من معه شيء يطوف معه مدف معه حاجة تسكينه شيء يرمي فيه اسمه الحطيم يرمي بالحطيم ونسمي الحطيم هذا الحج لا يسمى الحطيم طلع جدنا عليه جدار. بعد ذلك تبدأ فدراه المرة الثانية. هنا لملياء حكمة وإيمانه. فناس حفل الشيطان خرج وهنا ملع حكمة وإيمانا عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك أخذه بيده جبريل وارتبه على البراق والبراق فوق البال ودون البال وفوق الحمار سبيب وارتبه إياه إلى بيت المطلس هذا كله مضى وقرأناه مرتين إلى كترة ميزة وقرأناه مرتين وإلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام اللوح المحفوظ عند رب العالمين جرة بيضة لا يمسه أحد لا ملايسة ولا غير ملايسة جرة بيضة مكنول لا يمسه أحد لكن الملايسة تنظر إليه وتكسب ما يريد الله تعالى عليه من طبع في اليوم والليلة أما مس ما يمسه أحد إذن فقول بعض الناس أنه اللوح المحفوظ ما يمسه المطهرون هو اللوح المحفوظ وأما هذا فيمسه فهو خطأ خطأ وفلسان هذا اللي بيدينا هو الذي يمسه محدث إطلاقاً الذي عليه وصل هدث طائم بالبدن، ما نعمنا الصلاة والطواف ومسه لا يمكن أن يمس المسحف إطلاقاً وأما اللوح المحفوظ ما يمسه أحد لا ملائكة أو غير ملائكة كما مره, مرة, مرة, مرة. الله أعلم صلى الله على محمد اللهم اهدنا من هديت وعافنا من عافيت وادخلنا جنات النعيم اللهم توكلنا مسلمين وماتنا